قراضي في السن أن أبي لهب وغير ورثي يزدير ورع ورثي نفع الشيس وليني يكسب أذيك نفذي ثمس يرغى نفله وستم الطوثيس يصغر نفيريس أمرار يزيدهم كارغيس